مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي السائل فل والهنا والهنى والأفراح والليالي الملاح وأجمل أصدقاء أهلا بيكم معنا في الهوى سوا بنرحب بيكم فؤاد محمد ووفاء صابر ومحمد تركي وطارق مصطفى كل سنة وانتوا طيبين عيد النصر وعيد الميلاد المجيد عند الإخوة الكاثوليك بعد بكرة وكمان كل سنة وانتوا طيبين لبداية العام الميلادي الجديد وبعدها هنقول لكم كل سنة وانتوا طيبين عشان عيد الميلاد عند إخواتنا المسيحين الأرتودوكس كل سنة طيبين ودايما في فرح وهنا يا ربه ودايما في برنامجنا في الهوا سوا ثلاث ساعات من دلوقتي نسمع فيهم أحلى ما نقدمهم من أغنيات طوال الأسبوع تليفوننا اتنين خمسة سبعة وسبعين ستين أربعة وثمانين وتقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك في الهوا سوا الهوا بالياء وسوا بالالف زي ما حفظنا كلنا يلا تواصلوا معنا بعد الفاصل نواصل بالعرب بالعرب الجميل <تصفيق> يا حموده حموده ما بعد روح ما حبك بعد روح يا مال الشام ويا الله يا مال طالب بطالب يا حلوه تعالى بالعربي الجميل اضطرب على وتر نجوم العرب النهاردة هنبدأ معاكم من دولة الإمارات العربية الشقيقة ومع واحد من الأصوات الجميلة المحبة بشدة لمصر واحد من نجوم الغناء في دولة الامارات حسين الجسمي وأكد لالي الجسم زي كل اهل الامارات الاحبة وابناء زايد عاشق لمصر هواء مصري نروح من الامارات العربية الشقيقة ونروح لدار البيضاء او كازابلانكا في المغرب حيث نلتقي باسماء المنور اسماء المنور مطربة من المطربات الشابات اللي قدمت اعمال كتير جميلة جدا جدا وحظيت باهتمام خاص من النجم الفنان كادن الساهر اللي قدم له عمل كتيرة ايضا استمع اليها الراحل الفنان العظيم ابو بكر سالم عبدال... الله الرويشد من الكويت وغيرهم وغيرهم من اصحاب الصنعة يعني الفنانين الكبار والموسيقيين الكبار اهتموا بصوته اهتمام خاص وحنسمع لها دلوقتي غنوا اسمها صبية اسماء المنور من المغرب أشر ما كان هاد الهم وانتي يا صغيرة دري يا ولي ولي وسجرلك ولا ريح اللي جايدك لا جلبحني فات عليك لا مني نصحك بني يا ولي يا صبي يا شفيتني بقيت فيه أشر ما كان هاد الهم وانتي يا صغيرة دري يا صغيرة دري ويدي ويدي واشوز ولا ديك ولا حل جايتك راجل بحنيني خاف عليك منين اصحك بالني يا اصحك بالني ويلي ويلي يا صاحبي يا شفيتي لي بقيتي فيا يا صاحبي يا شفيتي لي بقيتي فيا I ask you, Lord, the Almighty. I ask you, Lord, the Almighty. I'm by your side, and I'm by your side. اش خا ته نلقاك يا مونتي وغيري سمحي لي يا سمحي لي يا ودي بيها في لوتو ساعات العصر التراب بيقطع حاجه ثانيه يا الضي جه كلنا في الهوا سوا وتليفوننا 257776084 لو انت من بره القاهره ب 02 لو عايز تتواصل معانا من خلال الفيسبوك كلمنا او تواصل معانا من خلال صفحتنا في الهوا سوا الهوا بالياء وسوا بالالف كلنا حفظنا يلا تواصلوا معانا دلوقتي من المغرب الى اليمن ونلتقي باحمد فتحي أحمد فتحي مطرب يمني من المطربين مميزين هاجر إلى القاهرة هو موليد الحديدة باليمن هاجر للقاهرة وهو في سن الشباب التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية وحصل على درجة الماجستير عن دور العود في الغناء اليمني وحصل وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة الحديدة وهو والد المغنية الشابة. بالقيس لي أعمال كتير جدا مميزة اخترنا منها انا كل ما أنا كل ما هب الهواء أحمد فتحي من اليمن تحية الغنوة كان اسمها كاس الهوى غنوة المطرب اليمني أحمد فتحي لكن احنا لسه متواصلين مع مطربين الدول العربية الشقيقة ومجموعة الرائعة اللي احنا بنسمعها من أهم أصوات الوطن العربي من المشرق للمغ... للمغرب من المحيط للخليج زي ما بيقولوا يعني دلوقتي احنا فتكم ونروح للأردن ونسمع معاكم مطربة أردنية المطربة اسمها نهواند وملقبة في الأردن بمطرب بسوسانة الأردن هنسمع لها غنوة اسمها أنا كل مهب الهوا نسمع أنا هواند معاكم ونرجع لكم تاني <تصفيق> وستطيع مرة تانية لحضراتكم ولنتواصل معكم وهنبدأ فقرة جديدة من فقراب برنامجنا وتليفوننا 2577 64 اثنين خمسة سبعة وسبعين ستين, أربعة وثمانين. سبعة وسبعين ستين أربعة وثمانين لو انت من برق و هذاي رديه في اما لو عايز تتصل بنا او تتواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك في الهوى سوا فهتكتب في الهوى بالياء الهوى بالياء وسوا بالالف وتتواصل معانا. دلوقتي هنروح معكم على, الصج... على الصعيد وجبل جبلي وبحري و اسكندرية و السمسمية بعد الفصل. على باب حارتنا اسمع اغاني على هواك واسمع اغاني وحشاك مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي امانه بحر النيل انا جاي استفهم كلام منك على باب حارتنا غنى الناس في ام الدنيا زي العادة هنبدأ من الصعيد دقيقة دي أكتر فقرة بيبقى فيها جماهيرية وأكتر فترة بيبقى أو أكبر فقرة بيبقى فيها محبة جديدة جدا لما بنقدم أصوات من الصعيد وقدمنا أصوات كتير وأصوات مميزة الأهم مطربيننا في الصعيد هنروح على قسنا ونسمع حبيبنا سيد الإسناوي اسمعناه كتير وحنسمعه النهاردة في غنوة تانية تعالوا نسمع سيد الإسناوي فين الحبايب فين القعده فين الايام وفين صحب اللي عايش وراح في زحمه الايام يا نفسي اشوفه واشكي هموم ما واحكي مالك فيكي شي أحد يا مالك شي أحد راحت ليالي زمان اللي كلها راحت ليالي الهنا اللي كلها افراح سيبك من اللي راح مش لا هترجع الايام ليه اللي كده يا زماني اللي حصل منك كفاني الهموم تجلت عليا والدموع تدوي بالي <تصفيق> كده يا زمان اللي حصل منك فاني الهموم تجلت علي والحبايب تعبولي روحي هالزمان زود جروحي والحبايب تعبولي روحي اي عيني ابكي ونوحي من اللي حاصل في زماني حبيبنا عماني ودي وجبنا الزمان الزمان ما بقاش حبيبنا عماني ودي وجبنا ولازم نرضى نصيبنا ده الزمان يا ناس كواني وخمسة فاصل ثمانية هنروح معاكم من اسنا ومن الصعيد الاسكندرية حبيبتنا وهنسمع بدارة بس خلونا نقول شوية اسماء من اصدقائنا برضو على صفحتنا على الفيسبوك اللي نشرفيننا ومنوريننا صفحتنا اسمها في الهوى سوا الهوى باليقوي وسوا بالالف عشان توصلولها بسرعة نرحب بملكة باخلاقي والاستاذة مانال حسن والاستاذة رارة سام سمير آآ اسيدة ماهر مهر ماهر حسن يقول له كل سنة وانت طيب استاذ حسام علي والاستاذ ايمان سالم حسام هتسمع حاجة اسكندران هوا يا أستاذ حسام. وكمان الاستاذة ايمان محمود والاستاذه اسيل الاسيوطي الاستاذ عبدو عمر شكرا يا استاذ عبدو استاذ فتحي حمد الله والاستاذ كريم الجرفي يلا نروح اسكندريه ونسمع حلوة والنبي ونسمع بدر كان استندرية مرية وترابها زعفران غنانا حيحلى ويعلى من المعمورة للورديان والكل اسكندراني جدع حنقول كلام للعلم مجتنا 97.6 على الأفقام إذاعة الأغاني غنوة حب على شط بحر الهواء فنروح من اسكندرية للنوبة الجميلة ولو ان المطرب اللي هنسمعه مواليد اسكندرية بحر ابو جريشا مواليد اسكندرية الله يرحمه ويحسن إليه وكان ملقب بملك موسيقى البلوز المصري اتولد في و وبعد كده أسرته أساسا من النوبة ورحلوا إلى الاسكندرية وسب بصمة كبيرة جدا جدا في عالم الموسيقى خاصة الغناء اللي هو من أصوله الغناء اللي بينتمي للمنطقة الجنوبية في مصر منطقة ارض الذهب منطقة النوبة الجميلة هنسمع النهاردة استجابة للرغبة العديد من مستمعينا وأخيرهم سيدة حكمة بحر بحارة بجريشا في غنوه اسمها بحار اصلي لي اناج خليل و تكون لي مناجي دليل اصلي لي اناج خليل و ورنسي <متحر> نفسي عليك يا زمان بحار يا بحار يا يا بحار يا بحار يا بحار يا بحار يا بحار لما السايل قول كراراة لما السايل يحكي موادع رجعتاني وكل اماني رجع من الغرب الوحداني رجعتاني وكل اماني رجع من الغرب الوحداني رسائل القرار رجع لما السايل يحكي مواجع رجع تاني وكل اماني رجع للغروب والوحدة رجع وكل I'm sick, يا دايت شوب تعجاي يا حبايب ليا يا جراي Educational-re znajdye bring to the world Then you يا In a day, in a day, in a day, in a day, إن شاء الله تكونوا كلكم مبسيطين معانا واحنا جميعا في الهوى سوا نرحب بأصدقاءنا على صفحتنا على الفيسبوك في الهوى سوا برينسيس دودي دكتور ناجي نجيب الأستاذ إيهاب عبد العزيز، دكتور أدهم عثمان الأستاذ سلو خليل دكتور حسن العضمة الصديق العزيز من طنطا، بسانت محمد من اسكندرية أحمد سامي آسم اسكندرية أيضا الأستاذ عزيز عيد من الهرم نقول مجموعة تانية بعد ما نسمع معاكم مطربة فرقة الفنون الشعبية هدى الصنباطي واحدة من الأصوات المميزة في الغناء الشعبي وتعملت لها ألحام مخصوص لها وغنت العديد من الأغاني اللي اشتهرت في تاريخنا الغنائي الشعبي في هذا المجال هنسمع لها تحت الشباك مع هدى الصنباطي هودا الصنباطي الحقيقة وبعدين يعني هي مردتش لكن انا اي رأيكم لو حنحاول نجيبها في مرة ويبقى معانا عازف اقاع وارجانيست كده جميل ونعملها قاعدة لطيفة كده ونسمع فترة اطول من الغناء الشعب الجميل اللي بيح اللي احنا كلنا بنحبه ريت ان شاء الله هودا, هودا الصنباطي صوتها حلو حلو فعلا يعني آخر اخر فقرة قبل ما نلتقي بالاستاذ فريد القطرش مالك العود وبالنسبة عيد النصر وتحية الاهل بورسعيد نسمع معاكم السمسمية الحمام والإمارة سنة طيبين في بورسعيد وفي كل مصر ودايما مصر في نصر كل سنة وانتوا طيبين بعد الفاصل نلتقي بملك العود فريد الأطرش أمير يصبح ملكا عندما يصدح على أوتار عوده بورسعيد بورسعيد قبلة الشعب العتيد أنت أذهلت الوجود أنت سطرت الخلود في كفاحك المجيد فريد الأطرش في بداية لقائنا حيغني نشيد بورسعيد من أشعار الفنان الكبير والشاعر أحمد خميس. بعدها يغني فريد الأطرش بمشاركة عسمة عبد العليم بساط الريح من كلمات بيرم التونسي. ملك العود له معنى لقاءان من كلمات فتحي أورا يا قلبك فايدة واتقل اتقل. إذا إلى ملك العود الأمير فريد الأطرش.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 Et du charme et des amis أنت يا رمز الفداء. أنت يا نور السماء. أنت يا رمز الفداء. أنت يا نور السماء. أنت في القلب دماء. أنت في السماء نشيد. أنت في القلب دماء. أنت في السماء نشيد. Bursaï, Bursaï, Bursaï, Bursaï, Bursaï, Bursaï, Bursaï, Bursaï, Bursaï, Bursaï. Kiddle tu shayali, anti anti kilmul, anti satar kilmul, fi غضبه فيها الدمار صرخه تشعل نار فيها الدمار صرخه تشعل نار انتصار انتصار يابانيي استرلوص بور سعيد موت انت قبر للغزان لعنه على الطغاه انت قبر للغزاة، لعنه على الطغاه دعوه أمار الى الحياه تعلن الفجر الجميل بورسعيد بورسعيد Majalat, MTS, MTS, MTS, MTS, MTS, MTS, MTS, MTS, MTS, MTS, MTS, MTS, جميل ومريح وكله امان ولا الظلمان بساط الريح we the we if Ya Alit ay wahwah, inta betul خلل لي يوم يومين ما سؤال غير فين حبيبي فين البعد لما طال كنشيلك was غير فين حبيبي فين I, darling? جاني when the feeling came And he returned to another idea And when the feeling came And he returned to another حب زاد من غير نسيت عيني انت لا يا قلبي بإيه غير عين تنتج عين ونخاف مين بكره ليه فين احنا وبكره If you're a غير you're not a good friend Where are you, where are you, where are we and where are you I was with him and I was with Honey, you'll be honey, yeah, and and And after I ask, I ask, I ask, I ask, I ask, I I ask, I I ask, I I ask, I I حبيته كان اليوم اللي اتمنىته اول يوم شفته حبيته كان اليوم اللي اتمنىته بنرمشين العين نمته وبرمشين العين غطيته بنرمشين العين نمته وبرمشين العين غطيته وبعد كل ده يا قلبي اجرحك والي اهترضى بكده والتهان ما اطرحك او بعد كل ده يا قلبي اجرحك والي اهترضى بكده والتهان ما اطرحك خلي دموع تصيل عن خد ما فيش حد احسن من حد بيحير ملي عائز منا Shallin, and I'll ask اللي I'll ask you, ليه ليه ليه ليه ask الشوق وسهرنا للي نهارنا ابن فتنا يا قلبي وبص الغيرنا لما لقينا ابن جري ورا يا مغالبنا الشوق وسهرنا للي نهارنا ابن بدنا قلبي وبص لغيرنا لما لقانا بجري وراه على دقه خطوته كنت اسمع دقاته وكانت نظرته تحيك وتموتك على دقه خطوته كنت اسمع دقاتك وكانت نظرته تحييك وتموتك خلي دموع تسيل عن خد ده مفيش حد أحسن من حد بحيرنا ليه عائز منا إيه بعد ويسأل علي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي الحب مجاني خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمري بيرجع تاني وبعدنا نفكر بعن فينا واشتراه لو كنا بنهجره ما كانش ده قرار وبعتنا نفكروا كان في نعشتنا لو كنا بنهجروا ما كانش ده قرار خلي دموعي للخدة ما فيش حد احسن من حد بيحيرني ليه is Min عليه واسأل علي و بات اسال على اللي بيسال ليه تتعذب ليه ليه, ليه ليه ليه ليه يا قلبي كنا معكم وملك العود فريد الاطرش الذي غنانا من الحانه وكلمات فتح اورا اتقل اتقل ويا قلبي كفايه ده قبلها غنى بصاط الريح بمشاركة عبد العليم من كلمات بيرام التونسي وبدأ لقاؤه معنا بنشيد بورسعيد سعيد من ألحانه ومن أشعار الشاعر الفنان أحمد خميس نرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بهذا اللقاء مع ملك العود فريد الأطرش أنا وإنت في الهوى وأنا وإنت على الهوى يعني هوانا على هواك وهواك على هوانا يعني كلنا في الهوى سوا معاك في الأجازة جمعة وسبت من أربعة لسبعة في الهوى سوا اللم تحلى مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي وتحية خاصة من فؤاد محمد ووفاء صابر لكل مستمعين ونتواصل معكم وبعد الفاصل اتصلوا بهنا يعني من دلوقتي <تصفيق> بعد الفاصل هنلتقي معكم ونفرح ونزغرت كلمونا على اتنين خمسة سبعة وسبعين سبتين او تواصلوا معنا من خلال الفيسبوك على صفحتنا في الهوى سوا الهوى بالياء وسوا بالالف دلوقتي فترة الزغروطة كل الافراح وليالي الملاح بعد الفاصل كان <تصفيق> شو احنا لسه مكملين وانتم معانا في الهوى سوا مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي طعم الافراح وليالي الملاح عملنا خلف كده لطيفة جدا جدا بين الأغاني بتاعة الأفراح زمان والأغاني بتاعة الأفراح دلوقتي حنسمعكوا حاجات جميلة جدا خلونا نسخن كده ونسمعكوا فاطمة علي فكتبو كتابك هنسمع حاجة جميلة جدا في دقيقتين ونص قبل ما تبقوا بعد طلنا إهداءاتكم سواء الأفراح عياد الميلاد وكل اللي ياليكو السعيدة يلا مع فاطمة علي وكتبو كتابك و مبروك لك كتبوكي كتابك يا ناجو الداين علو جوابك يا ناجو الداين كتبوكي تبيك يا ناجو علو جوابك ادوا كتابه يكتبوا يجد على الفرح لاصحابه مقزولsource حفور assessment في ايدو كتابه يكتبوا يجد على الفرح لاصحابه كتبوا كتابك كتبوا كتابك قتبه كتابك يا نانجا وتعيل جعلوا جوابك يا نانجا وتعيل قتبه كتابك يا نانجا وتعيل جعلوا جوابك يا نانجا وتعيل ادي العريسنا للي قلبه وابو العروسه حط إيده في ايده ادي قلبه يريده وابو ايده ايده كتبوا كتابك كتبك كتابك كتبوا يا كده دينا علو يا النوجه جوابك يا مالجاوتعيني العقد تم وفرج شرباطه والفرح عز الفرح دي اوجاته تم وفرج شرباطه والفرح عز الفرح دي اوجاته كتب كتابك كتب كتابك كتبوكي يا كتبوا كتابك يا ما جا ودايني علو شوابت يا ما جا ودايني العروسه اه القمر الله يا رب كل عروسين ربنا يسعدهم اللي اتجوزوا الاسابيع ثلاثة اللي فاتوا او اللي اتجوزوا الايام دي او اللي بيتجوزوا دلوقتي يا رب يسعدهم بكل الفرح والهنا ويديم علينا جميعا في مصرنا الحبيبة وفي كل الوطن العربي والكل متابعينا الخير والسعد والهنا وانضعب باصدقائنا على صحتنا على الفيسبوك جاسم عرابي واغابي ريمون الاستاذ سمير سمك الاستاذ حسن والي الاستاذ سامح من هنا الاستاذ احمد التهامي قاسم الاستاذ احمد محمد والاستاذه عزه كمال مجموعه اخرى من الأسماء بعد ما نسمع معكم. غنوة من الزمن الجميل برضو عن الأفراح وليالي الملاح واكتب لنا يا قاضي مع إبراهيم حمودة كل عروسين وكل الأمانة ليهم بحياة سعيدة وأيام جميلة بإذن الله أعياد الميلاد اهداء من غابريمون ريمون إلى بمناسبة عيد ميلاد أشرف وعفاف وبيقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد وعيد ميلاد سعيد ايضا يا غابي ريمون ولكل اهلنا واصدقائنا من المسيحيين الاقباط في مصر والاقباط في المهجر وكل مسيحي العالم بنقول لكم كل سنة طيبين بممناسبة العام السعيد الجديد ان شاء الله يبقى سنة خير علينا 2018 وكمان يبقى يعني عيد جميل كلنا نفرح فيه مع بعض كالعادة تهنئة وشكر خاص من الاستاذ سعد السحيمي من كندا وأسرة جمعية محب فن ملك العود فريد الأطرش لأسرة برنامج في الهوى سوا عن فقرة فريد يوم الجمعة والسبت بشكركم جدا وإحنا طبعا بنقدم كل التحية لهذا الفنان الرائع غير المعتاد الله يرحم بالنسبة للموليد كمان عائلة السروجي بسكندرية وتحية لعائلة حمودة كريم السروجي وتهنيئة خاصة لبنت صمر حمودة بمناسبة المولودة الجديدة نلي. تعالوا نسمع غين والأيد الميلاد وكل سنة وهم طيبين سواء في الميلاد أو في أعياد الميلاد Idi يا shama id, bina idfi, idi ya shama id. Ililad ya id, id milad zaid, bina idfi, idi ya shama id, bina idfi, idi ya shama id. Ililad اللي لا جائد عيد ملاد مهر العطار ألف سلامة عليكم تقوم بألف سلامة يا رب لحبيبك وجماهيرك سلامات كمان لصديقية صديقية البرنامج الدكتور حسن الحافظ من اسكندرية ألف سلامة حمد الله على السلامة والأمير خوري الصديق العزيز أيضا ألف سلامة عليكم نسمع تاني أعياد الميلاد لأن في أعياد ميلاد كتيرة عندنا نسمع تاني حاضر اهداء من الحجن فيسا وبناتها عبير وناديا لابنها حمادة وصبرين زوجته وذلك بمناسبة عيد ميلاد الأستاذ حمادة ألف مبروك وكل سنة أنت طيب يا حمادة اهداء من الأستاذة إناس عبد الحافظ من هيئة الاستعلامات لزوجها الأستاذ علاء عيسى بمناسبة عيد ميلاد نسمع معاكم غنوة عيد الميلاد تاني لو آه لسه ما جهزتيش بعيد الميلاد طيب حنقولهم مرة تانية طبعا عشان أنا فاجئت وفاء طب يلا نسمع حتة تانية للفرح حتة بلدي للفرح نسمع نورة صبح الف الف مبروك واهداء خاص جدا من الزميلة اناس عبد الحافظ من الهيئة من هيئة الاستعلامات. سلوة خليل سلوة هانم الف شكر لحضرتك وعلى اللي انت كتبت لنا على الفيسبوك ومرة تانية بنقول لعيد الميلاد واصحاب عيد الميلاد للمرة التانية جميل حجا فيسا وبناتها عبير وناديا واهداء اللي حماده حمادة وزوجة صابرين بمناسبة عيد ميلاد حمادة وايضا عيد ميلاد الأستاذ علاء عيسى زوج السيدة إناس عبد الحافظ نسمع غين والعيد الميلاد I'm mad at قدتنا نور نور نور نور في كنوار بضحكتك بضحكتها واللي نوار واللي نوار طويت ا او منجها ايه لازم ادي كلها في او منجها ايه لازم ادي كلها ايه لازم ادي رمشك علمني وانت معلم في قلبنا في قلبنا وانت معلم رمشك علمني في قلبنا في قلبنا رمشك علمني وانت معلم في قلبنا في قلبنا وانت معلم لو تتكلم ما دي كلها اهل صل الطرب ولا عمري بندم او معنى دائما في فرح وسعد وهنا أصدقاء المستمعين في كل مناسباتك السعيدة ودايما نبقى معاكم وفي هواكم وعلى هواكم ودايما يا رب مصر بكل نسها في أحلى أيام عمرها إن شاء الله مع بداية العام الجديد كل سنة واتوا طيبين بعد الفاصل نواصل تياترو تياترو اسمع وعيشها من ألفك اللهم رحلا مع طارق مصطفى وسُني محمود والمخرج محمد التركي ومهندسة الصوت وفاء صابر وكمان فؤاد محمد من معبد الأغاني الجميل. هنبدأ معكم في تياترو بشارل شبلن العرب محمود شكوكو ومونولوج من نار يلهيب. الساعة العاشرة وهباد الحادين وحدب السانين يا خوف من هاني ابني ووب ده في شبرا بيوعدني والاب تدعمه ده في بيوعدني السيده اسمع كلام دي ودني من الست واسمع كلام دي من <تصفيق> ويسهرني الليالي في شوارع القاهرة ويسهرني الليالي في شوارع القاهرة قدرت قدر في دربه من قدر الهجريده اشمن المر يشرب وبشهاد الداو ده فكرت قدر من قدر الهجريده اشمن المر يشرب وبشهاد لو حد جري تجرب وما تعمل شي كده لو حد جري تجرب وما تعمل شي كده ومهما زاد الهلال وضل قال فرجاله حتى بعد انتقاله للدار الآخرة، حتى بعد انتقاله للدار الآخرة حتى بعد للدار بيبيع وبيشتري وتعلمت السباحة ف اللي جري ما يقولش بالصراحة بيبيع وبيشتري بيشتري وتعلمت السباحة ف الدمع اللي جري و يا ملح الملاحة للعين السهري و يا ملح الملاحة العين السهري يلطىني في المكان لما النهر يبان يلطىني في المكان لما النهر يباني ورجع زي اللي كان في حفله صهيره قرش كوكو وكل المجموعة اللي بتكتب هو كمان كان بيلحم بعض الأعمال وبعض المونولوجات اللي بيعملها وكان الجو كان جميل قوي قوي قوي يلا نروح نسمع واحدة تانية ملكة المونولوجات سوريا حلم سوريا حلم اخترت لها منولوج ما بنسمعوش من زمان قوي قوي قوي هدية الجواز مع سوريا حلم بيتفكرنا بزمن لبيض وصود اللي عشنا اجمل ايامه من خلال الـ الـ السينما الشاشة الفضية وجمال الاعمال اللي كان بتعرضوا اللي كان بتمسى قلبنا واللي كان بتنقل واقعنا بشكل جميل ومجمل ورائع مش لازم ننقل الواقع مش قد كده حتى لو هو واقع فينا طبعا على الشاشة الفضية لكن في اللبيض وصود كانوا بينقلوا واقعنا بشكل جميل جدا نحببنا ويخلينا كأننا عايشين معاهم جوه العمل الفني رحمة الله على كل راحلين من المبدعين نسمع سمعه ابو ضحكه جنان اسماعيل ياسين في شرفتونا كل <تصفيق> دول اهلا اهلا ياللي جيتونا يا هل ترى جايين تزورونا ولا لسى محلة هنونا شرطونا وانشتونا اهلا اهلا يلي جيتونا كتابي ما ولا عمل اللي دعوك الكد كتابي ما دعونيش ولا عمل حسابي خشوا اوامله في اضابي واحد من البلكونه شرفتونا وقانستونا شرفتونا وقانستونا اهلا اهلا يا اللي جيتونا انا مش فاهم ابدا حاجه احنا في نار ولا في الثلاجه انا مش فاهم أبداً حاجة إحنا في ولا في اوعوا دي مني ثلاجه لو تعرفوا كنت تفرقونا شرفتونا وانيستونا شرفتونا وانيستونا اهلا اهلا يا جيتونا اتفضلوا حضراتي السادة الشربة والقهوة السادة افضلوا حضراتي السادة الشربة والقهوة السادة أطلع حفل من دغلاة حتى نو نو حتى عدنا شربتونة هو أنيستونة شربتونة و أنيستونة يخرب ليه بس كده سمعة <تصفيق> سمعه كانت مكلفه برضه ساعتها <تصفيق> طيب يلا نسمع معاكم احمد غانم والبلبلبه وليه بس يا ايه بس يا روحي حرمتيني من قربك والعطف عليا وازاي من عينك ترميني وانا دايما شايلك في عنيا كده اه اه والنبي شايلك في عنيا متاكد وهياسك شايلك في عنيا وعنيكي ازاي هتسع وتشيل ماتكنش عنكي تشتكى سيل على كده لو تعمل نظاره تحتاج متر ونص حضاره وتحط الاطرف حنفيه او بالخرطوم مش قطاره We start the noon. Start the day. The day, the day, لا مشتت تعب لا مشتت تعب. صيح صيح خليك ويا الكذب. احلفلك بغرامك اني من وقت ما شفتك حبيتك وغيابك عني مجنني وخلاص القلب صبح بيتك اه اهوينا بقلب صبح بيتك وحياتك قلبي صبح بيتك ازاي القلب ده يصح بيت في صالة وكان اوضه وتواليت على كده ونتخانق مرة ارمي العفش اوان بره وعشان مش لاقي يا جو اخبطي يا اكبر وانت تحملي المترا امال بتقولي اللي في قلبك ده بياما يا كذاب مش كذاب لا مش كذاب طيب بل يتخليك ويا الكبار انا راضي هواسي لو اعني بس انت ما تنفيش على خطرك دا العمر سدافي وايه يعني لو ابيع العمر عشان خطرك كده هم؟ اه انا بيع العمر عشان خطرك وده وحياتي كبير عشان خطرك والعمر تبيعه كم والميل؟ والعمر ماهوش بطيخ ولا تيت دي حاجة محدش ترامها لادا كله الناس ولا تشربها شوفتش في حياتك تبضى تشتري اعمار من اصحابه بقصة الوففطو لو كشكتات يلا يا كدام يلا يا كدام لا مش كدام لا مش كدام طيب طيب خليك وليا كدام يعني بقى وبعد نويادي كل كلام منفعش معاكي هو جميل ولطيف وبيتقل كتير عيبه انه خفيف وينك ما يتير حبك خلى القلب في حالة وانا هعمل لك ايه الرب يخرج على مقاله الشر عليه خد عينو وامي بيت وتعالى عايز يخرج من ماريك خش البيت من باب الصاله ولا تدخلش من الكواليس او ده يبقى كلام رجاله اما تاني كلام ملحين فكره عظيمه بقاله وتكتب امتى اي خميس بكره العصر هلق الباب وانا هسحلك بالي وقلبي ولا, ولا تبقاش ابدا كذاب وافضل جنبك ودايشن بكرا خلاص را حدق الباب هو انا هستحلك بابي ويني انا نفكرة خلاص را حدق الباب هو انا هستحلك بابي ويني انا بكرة خلاص راحه دق الباب هو أنا لك بابي. <تصفيق> ايه سبحانجينك يگاف reporter ايه رأيوكم نقول كمان منولوج؟ ولا نسمع مزيكا ولا ناسمع موِشحات محمد ايине كمان نقول كمان منولوج تيتا صالح واحدة من الفنانات اللي كانوا بيقدموا فن للمونولوج وكانوا ايضا يقدموا فن الغنوة العاطفية يعني, يعني تيتا صالح هي اللي قالت حبيبي يا رئة فاكر ايه يا ديجلي طلعت يعني الفنانة شويكار وقالت كده لكن كانت تيتا صالح هي اللي بتقول حبيبي يا رئة فاكر ولا لا تعالوا نسمع لها في اللقاء ده في تياترو منولوج اسمه اوعى تأجل حاجة لبكرة خلص عملك إتبع بكرة بلدك عايزة بود وحماس واعتد الحاج البكرة اللي في إيده شغل الناس خلص عملك إتبع بكرة بلدك عايزة بود وحماس إتبع بكرة إحنا في صورة إتبع بكرة إحنا في صورة إتبع بكرة إحنا في صورة بلدك عايزة بود وحماس اللي في إيده شغل الناس شيل من يمنا وانا من يمنا اخدم بلدك سيد الهمه الهم قويه شول ابننا واحنا بنبني سمك بلدنا شيل من يمنا وانا من يمنا راعي بذره تطلع شجره راعي بذره تطلع شجره راعي تطلع شجرة بلدك عايز أبود وحناس خلي في ايدك شو الناس اللي يجيلك شوف مصلحته شح الدايمه على شن رخر برضو وراح اشغاله عايز يجري ويسبق وقته اللي يجيلك شوف مصلحته شح الدايمه على شن رحته رخر برضو وراح اشغاله عايز يجري ويسبق وقته اسبق بكرة يسبق بكرة اسبق بكرة يسبق بكرة اسبق بكرة يسبق بكرة بلدك عايزة جهود وحماس خلس ايدك شغل الناس موسيقى موسيقى موسيقى اسبق فكرة واسبق بعده فيلك حر بيصنع مده بل جنة بتضحك للي بيبني في نهضة بلده اسبق بكره واسبق بعده ليك حر بيصنع مكتوب والمستقبل جنة بتضحك للي بيبني في نهضة بلده بلدك حرة عايشة في صورة بلدك حرة عايشة في صورة بلدك حرة عايشة في ثورة دايما عايزته وحماس كلف ايدك شغل الناس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 طبعا تقدروا تطلبوا كل اللي انتوا عايزين تسمعوه من خلال الفقرات اللي احنا بنقدمها والحاجات اللي لتنفع تبقى في الفقرات اللي احنا بنقدمها فقط يعني مش اي اغاني او مش اي منولوجات او مش اي مزازيك او مش اي موشحات أو, او او او او لكن تحية لرحاب من طهطة غادا من اسكندرية هي ومحمود العريبي عايزين يسمعوا صاحب السعادة لاسماعيل ياسين السبت الجاي ان شاء الله حلقة خاصة جدا جدا عشان قرب نهاية العام واستقبال العام الجديد 2018 كل سنة وعايزة تسمع كمان غادا ادي العيش لخبازه بصوت صرية حلمي حاضر عينينا سيد سمير السمك من السيدة زينب عايزة يسمع منولوجات للعربي سلطان منولوجات للعربي سلطان لسمير سمك ان شاء الله نجبله عندنا اعمال للعربي سلطان نبقى نجيبها. الوقت بعد الفاصل هنلتقي معاكم مع باقة من المزازيك لكن تليفوننا 2577-64 وصفحتنا على الفيسبوك في الهواء سوا. بعد الفاصل نواصل عن نوتة المزيكا على أصلها مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي الموسيقار الراحل الكبير حسن أبو الصعود نقيب الموسيقيين الأسبق واحد من أهم عازفي آلة الأكورديون في مصر وليه مؤلفات موسيقيه كتير وليه الحان كتير جدا يعني مقدم مجموعه من ارقى واجمل الاعمال لهاني شاكر واستاذ هاني شاكر, و... شاكر وغيره بنقوله كل الساوند تايب الاستاذ هاني شاكر بالمناسبه كان عيد ميلاده اول امبارح وحسن أبو الصعود كمان يعني يعد من أهم من قدم الموسيقى بدون يعني أغاني يعني مش مش مش أعمال ملحنة لأغاني يعني موسيقى بحتة ولكن بالطعم المصري تعالوا نسمع حسن يخولي الجنينه من حسن أبو الصعود ورؤية خاصة لهذا او لهذه التيمة المصرية أنا بالصعود عمل كمان مزيك لن أعيش في جلباب أبي وشيك شك شك وعمل مؤلفات كتيرة موسيقية وأغاني في منتهى الرواع الله يرحمه كان واحد من أمهر عزي في آلة الأكوردي نخلينا مع المزيكة تاني ونسمع المؤلف الموسيقي والمايسترو والموسيقى رهاني مهنة في مونا لسه مكملين وانتو معانا في الهوا سوا مع بعض الغنوة تحلم اهلا وسهلا بجميع اصدقائنا مرة تانية واحنا في الهوا سوا استاذ محمد من اينا عايز موسيقى قدمت مسلسل لما التعلق فات من مؤلفات الموسيقار الشاب ياسر عبد الرحمن وتحية للحج أبو القاسم أمير أي أمير أبو القاسم أمير على صفحتنا على الفيسبوك في الهوا سوا إحنا هنسمع إيه؟ تعالوا نعرف بعض الفاصل بس خليكم تكرين تليفوننا 257784 257764 وصفحتنا اسمها في الهوا سوا على الفيسبوك خليكم معنا عودك رنان قعدت سمع عالراين عودك رنان عودك رنان مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي وتعظيم سلام لغنا زمان هنسمع معكم فرقه ام كلثوم للموسيقى العربيه وموشح زوروني كل سنه مرة من مؤلفات سيد درويش كل سنة مرة قالب تقطوقة أو تقطؤة يعني ومش موضح زي ما أنا قلت فعفوا يعني وشكرا دكتورة ههذا طيب نروح ونسمع بالذي أذكره من عرف لما لفرقتهم كل سمن الموسى العربي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 طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي كتير مننا بيحبوا الغناء الجماعي وبيحبوا يسمعوا الغناء الجماعي وفي اغاني للفرق والثلاثي يعني كسرت الدنيا وكان كل الناس بيحبوا يسمعوها عموما ده مضمون فقرتنا اللي بنتواصل معك فيها دلوقتي يلا سوا نبدأ فيها بليه الأسى يا عم للثلاث المرح وثلاث النغم الجمعيه افتكر حلو تعالوا نسمع ولد وبنت الفرقه المصريين مع النجم الفنان الموسيقار هاني شنوده السلحة حولت وقلقها هي سلم عليها فهمت ايديها قالت عنيها قالت عنيها خلاص امان شجيانة هي ومستحية لارم هنية كل ما هو مفعل وهو نارو القوية قال يا أمالي قالت يا غالي غيرت حالي غيرت حالي ساعت ما بنت اللي وقت مسا وهي بصا She and he in the garden. But I'm sad for her. She's sad for her. I'm sad for her. I'm sad for her. And I'm يا حب حاسب حاسب ده هم وردة ولد و وردة بنت وردة و كل جنينها وردة و يا حب حاسب حاسب ده هم وردة ولد و بنت قالوا بقى نفرح مع ثلاثي اضواء المسرح وسوسه سوسه سوزة سوزة روزة سوزة سوزة روزة أصل لما منك من ما أسطوصة سوسة يا سوسة كف عروسة قد أتيت او ننوسة فاكر ليلة كذب كتبنا لما قلنا نجيب بسبوسة ايوة فاكرها دي كانت ليلة زي بقيت السنة منحوسة سوسة يا سوسة كف عروسة قد أتيت او ننوسة هاتولي اكل ماما علشان انام الننه وانام على حجلك ياما واحلم بالفيل ابو سن اكل تمر علشان انام الننه وانام على حجلك ياما واحلم بالفيل ابو سن انت عايزه ماما يا ضنايا اه البزازه في البزازه ما تنساش تحطها تحت الحنفيه عشان ما سخنه <تصفيق> كولي يا حلوه وكبار اهو ده عصير الجنباري علشان يا شبت كبر وتروح السوق تتم اختاري كولي يا حلوه وكبار تهو ده عصير الجنباري علشان يا شبت تكبر وتروح السوق تتم اختاري ايه ده!? فييس كفتة؟ اصل الكفت اقالاتها لقطة وبعد ما شبعت جلها زغطة اللي كفتك اللي انتها اللي قبتها وبعد ماشي بعيد جلها زغتها طب مش واكل ها <تصفيق> يا دختي من العيال دي وخلكتها اتعيت ليه تاني احكولي حدوتة فطومة وهكون السبعة وزلومة احكولي حدوتة فطومة وهكون السبعة وزلومة كنت انا ماشي لوحدي جوه الغبع علشان اصطاد شفت السبع ايناك بيعد قلت لو ود استنى يا ود وقف السبع ومت ملغد رحت انا حده حد تتعطى قل فعرض يا ده انا غلبان وبرب عيالي وانا بها قال صدقته قمت بديته نص ريالي طول عمرك ايدك سايبه يا خوي وبعدين قل وبعدين والسبع وانا وقفنا اصاب بعض فين ما فين ما ورح السبعي وغيرني ما ونزل فيا حرت وقص لحد ما كل الرتلم القص <تصفيق> <تصفيق> يا سبعي يا سبع يا جمالي يا حبيبي يا بان شوف ابوك ويا مش كان احسن يندالي انت نمتي يا سوسه سوسه يا سوسه كف عروسة قد قطيفة اوين النوسة سوسة يسوسة كف عروسة قد قطيفة اوين النوسة ساعدنا بكم جدا جدا جدا وبسطتنا ان احنا كنا في الهواء سوا مع بعض وعلى الهوا سوا مع بعض نورتونا وشرفتونا وكل سنه وانتم طيبين وتقبلوا تحيات المعد الغنائي الاستاذ فؤاد محمد ومهندسه الصوت وفاء صابر والمخرج الجميل محمد تركي وتحيات طارق مصطفى ودلوقتي لازم نروح لازم نمشي انا صار لازم وداع. سونيا محمود والمخرج محمد تركي